بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمْرَأَ كتابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدٌ حَكِيمٍ خَبِيرٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الله.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 أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغِشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فَتِ فِي الأرغ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزقُهَا وَيَعلممُ مُسْتَكَر وَهَا وَمُستَدَهَا كلُلُم فِي كِتَابِ مّبين وَهُوَ الذيذ خَلَقَ السَّماواتِ وَْأَضَ فيِي سِ التَّةِ أيامِ وَكَانانَ عرْشوه على المَا إِلَبلْلُوَكُم أَّكُم أَحسَنُوا عمللَاء وَلَئِن قِيلَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِن أَخَّرْنَاهُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ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 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ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 مَن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون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 به ويتلوه شاهد من هو من قبله كتاب موسى اماما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فان امر موعده فلا تكفي مريته من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 بِهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا باديا الرأي وما نرى لكم علينا من فضل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 وَنَادَى نوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ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 ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوس الرب بَغُوا فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ احْكَمُ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 قال لكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون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 نَنَابِ بَيِّنَةٌ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اتَّبَعَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بسوء قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مَن دُونِهِ فَتَيَدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُبْصِرُونَ إِنِّي تَوْبِ قُلْ تَعَالَوْا اللَّهِ ربي وربكم مَا حَرَّمَ مَا ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ اِن تَوَلّوا فَقَد اَغْلَظْتُ بِهِمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ اِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ دَاوُدَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْغَلِيظِ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ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 قالوا يَا صَالِحُ قَدكُنْ تَخََا نَرجُ وًَا قَدَ لَهَا غَاءةًهَ أَنَّعَبُدَ مَا يَعَُّدُ آبَُونَ وَإِن نَالَ فِي شَكِم مَِّا تَدَعُونَ إلَيْهِ مُريبَ وَلَ يَا قَومِ أَرَأييتُم إنِ كُ تُ عَ بَينََةِ مِر الرَدبِّ وَآتَِي مِنْه رَرحمَةً فَمَ صُرونِي مِنَ اللهَّهِ إِنَّ صَيتُكُ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 فَلَمَّا رَأَى آيَةَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَظَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أَأَلِدُ وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمن الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد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 وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ أُطْهِرُ لَكُمْ فَ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 قالوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلَ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ لَيْ صَّ بحُوبِقَرِيب فَلَم ما جَ أَأَممرر ناجَعَنَاعََهَا سَافِ لَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجََةً مِن سِجلٍَّ بُذ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا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 وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فِي أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد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 وَلَوِ لا رَهْتُك لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَذِيد قَالَ يَا قَوْمِ أَرَاهْتُ أَعِظُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ محيط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 ألا بُعدِّمَدْ َنَكَ مَا بَعيدَ التَّمود وَلقدَدَ أأَرْسنامُ سَ بِآياتن وَسُ القان مُبِين إ فِي الرعَونَ وَمَلائِهِ فَتَّبَعُ أَمرَ فيِ الرعَونَ وَماَا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 ذٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرٰنِ قَصَصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيد وماَا ظَلَمناَاهُ وَلَكِ ظَلَمُ أَفُسَهُ فَمَا أَونَتعَْهُ آالِهَتُهُ ال التي يَدَعونَ مِن دونُ اللهِ مِن شَيءَّ الن جَ أَأَمررُ رَبِّكَ وَما ذَادُهُم وَيَتَت بيب